انتوا دلوقتي بتسمعوا على موجه 444 لا تحس بلاش تسالوا كده انا ممكن اقول وسائل انا <تصفيق> شفت الجعانين ولادي الجعانين لما الدنيا ادتهم والقرش جري في دوم مسكوا لقرش وقابوا لطعم با ويتحدوا بسدهم من أول طلعوا ولادي العطعب هم بيعيشوا الضوء وبيتكلموا بطرو دا باريزة في جب شايا انا أحسن من ألف في جب فرفون بأكل وبحلق غلق ملزة ولا عندها ظر الدار بغر بقى قد كلان لو في مصلحه تلبسوا ابنها في زواني كله بيتلا انا خليتكم ونسيتكم في ايه ما تخفوا بقى شويه نازلين تقلب فيا بتقولوا عايزين وانتم بتكسلوا بيوبكم معبي انا لو كنت حق البلد شبابكم بخزن وبحوّش بس انا عدو غيري نزا من صغري ولي الدنيا مطنق اسمعي معدف منك لي الدنيا دي مش بتضوم والبخل ده ولا اللي لسوم ده نفسه بعد اللي عمل دحت الطراب مدفور تصدقوا بلا الواحد غلطان انو يصاحب فايال اتفخ سعالك واندال بقى بتحوروا علشان تصوروا عايزين اسموك ويتام طبكم تقولولي انكم نفسكم تتصيطوا وتبانوا على ايه بس تداروا ده انا سمع انكم من اجل السجد بتعبوا تتانوا ما تعيشوا عيش تهلكوا لنسدوا نفسكوا يا ولادي مبانوا انا مش زيبن ولا سايد ده تاريخكم كله معايا حوالبوا وبتركابوا مساء من امت اطلعلكوا حاسي يا حب تلس بلاش نستان بس انا فاهمان ما بحبش اسايع تاعرفوا ان الكوتشي اللي انا لابسو دا سعر اغلى من كون والله مبين وبين كون صاحبتكو بقت بتعري بقت مش طي اكلم كون <تصفيق> بلعونا بأم الصوت فالسفت اللي فيهم جامعتنا بالناس بين اللي بيدفعوا عشنا وملحنا وبينكروا عشرتنا يستمنوا علي الفضرة الجاية ورب لا تتفاجوا اللي انتو بتدوجوا هاي ابنا عبطة فيكو عاشت دور عالدور يا طرالو مبقاش غير كنتو يلا في الدلقو هتترسموا علي لا فوق بقى شوية ماهو لو بالسيد ده الامر بصيت مش هاد بنو جنبيا وري كده مش لازم انسحبيتكم وبناقص قعدتكم ده انتو بتقعدوا معايا عشان اصرفلكوا هو انا علشان بس تكدع وياك ومش بتاخر لا كل من جيبي الحج انا قاعد غير حصريا على موقع مارجنات دوت كوم